إلا الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها رواه أبو داود والنسائي، ولأنها مستخبثة وكره أحمد التمساح التمساح لأنه ذو فيحتمل أنه محرم لأنه سبع ويحتمل أنه مباح للآية وقال ابن حامد يحرم الكوسج لانه دون نازل قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث القسم الثالث من باب ما يحل ويحرم ما يحل ويحرم من الحيوانات والطيور القسم الأول الأهلي كما تقدم لنا بهيمة الانعام والدجاج ونحوها وبين المؤلف ما يحرم منها كالكلاب والحمير القسم الثاني الوحشي الاهلي الذي يعيش مع الناس في البيوت أن قسم الثاني الوحشي الذي لا يألف الناس ويهرب منهم كبقر الوحش وحمر الوحش والضبا ونحوها القسم الثالث صيد البحر حيوان البحر جميعه حلال لقول الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال له السائل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما مات في البحر حلال فما صيد وهو حي فمن باب اولى قال الا الضفدع الضفدع تعيش في الماء وفي البحر وحول البحر وتعيش في البر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها نهي عن أكلها لأنه لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذبح ونحر الابل ولا الغنم وإنما نهى عن قتل الضفدع وقال إن نقيقها تسبيح ولأنها مستخبثة يعني ليست مستساغة وكره احمد رحمه الله التمساح قال لانه دونات وذناب من حيوانات البر محرم والخلاف في زناب من حيوانات البحر هل يلحق بحيوانات البر فما كان زناب فهو حرام ام لا لعموم الايه لان الايه عام احل لكم صيد البحر ففيه روايتان ويحتمل انه محرم لانه السبع يعني يأكل ما يصيده وما يحصل عليه من آدمي او غيره ويحتمل أنه مباح للآية وقال ابن حامد رحمه الله من أئمة الحنابلة يحرم الكوسج لأنه ذو ناب والكوسج سمك خرطومه كالمنشار له خرطوم طويل يسيد به لأنه دوناب على الخلاف في التمساح. نعم. وقال أبو علي النجاد لا يؤكل من البحر ما يحرم نظيره في البر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه والأول أولى. وقد قال أحمد في كلب الماء يذبحه. وركب الحسن بن علي على سرج عليه جلد كلب الماء وقال ابو علي من مجاد لا يؤكل من البحري ما يحرم نظيره في البر فيه حيوانات في البحر لها نظائر ومشابه في البر فما كان محرم في البر فيحرم نظيره على رأيه في البحر فكلب البر محرم قال مثله كلب البحر لأن فيه نوع من السمك يسمى كلب البحر وفيه نوع كذلك يشبه الخنزير والخنزير في البر محرم قال مثله الخنزير الذي في البحر وفي البحر سمك يقال له إنسان البحر أو إنسان الماء يعني يشبه الإنسان وهو سمك فهل يحل أو يحرم على رأي أبي النجاد أنه يحرم لأنه يشبه الإنسان في البر والإنسان في البر حرام أكله يقول والأول أولى يعني حل عموم صيد البحر كله حلال ما دام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شيء من أنواع الصيد فالآية عامة وكذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته هو الطهور ماءه الحل ميتته وركب الحسن بن علي على سرج عليه جلد كلب الماء دلاله على انه حلال لانه لو حرم لاعتبر جلده نجس فلا يركب عليه فصل وكره احمد لحوم الجلالة وألبانها قال القاضي هي التي أكثر علفها النجاسة فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة قال ولحمها ولبنها حرام وفي بيضها روايتان وقال ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن أكلها غير محرم لعموم قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الانعام والأولى ظاهر المذهب لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه أبو داود وعن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر ابن العاص قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأذن ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة رواه الخلال طصل وكره أحمد رحمه الله لحوم الجلالة وألبانها الجلالة الحيوان الذي أكثر أكله النجاسات، يعني يدور في المزابل ويأكل النجاسات، يأكل العذرة ويأكل الأشياء النجسة، هذه تسمى الجلاله، يكره أكل لحمها وشرب لبنها. حتى تطعم الحلال أربعين يوما والطير قالوا فيه ثلاثة أيام إذا حبست الدجاجة مثلا إذا كانت الدجاجة تأكل العذرة وأكثر أكلها العذرة لأنها في المزبلة فلا تأكل حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الحلال ف. تطهر بإذن الله تعالى أما الإبل فقالوا فيها حتى تحبس وتطعم الحلال أربعين يوما فإذا اطعمت الحلال أربعين يوما أبيح أكلها رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره أكلها حتى وإن أكلت شيئا من النجاسات واستدل للنهي بقوله صلى بقول عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلاله والبانها نهى عن أكل الجلاله والبانها رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما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 ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات ويحبس البعير أربعين ليلة للخبر والبقرة في معناه ويحبس الطائر ثلاثا لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وعن أحمد أن الجميع يحبس ثلاثا لخبر ابن عمر ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات يعني تمنع من أكل النجاسات وتطعم العلف الحلال وحينئذ تحل وحبسها يكون للإبل أربعون يوما وللبقر مثل ذلك وأما الدجاج ونحوه من الطيور. فيكفي حبسه ثلاثة ايام ورؤية ان الثلاثه الايام تكفي حتى للابل والبقر نعم. فصل وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد, به او سمد بها نجس كالجلاله لانه يتغذى بالنجاسات وتترقى فيه اجزاؤها فأشبه الجلالة وتطهر بسقيها بالطاهرات كالجلالة إذا أكلت الطاهرات وكذلك الزروع لا يجوز أن تسقى أو تسمد بالنجاسات وإنما تسمد بالسماد الطاهر لأن عذرة الآدمي نجسة فإذا وضعت مع على الزراعه نجستها واما الروث روث الإبل والبقر والغنم فهذا طاهر لان بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر فروث ما يؤكل لحمه طاهر يجعل سمادا للزراعه لكن لا يجعل السماد الشيء النجس من عذرة الادمي او عذرة الاشياء المحرمة كروث الحمار ونحوه واذا سمدت او سقيت بالنجاسات فانها تسقى بعد ذلك بالماء الطاهر ويكفيها وتنرسل فصلا وتحرم الميتة والدم للآية وتحرم النجاسات كلها لانها من الخبائث وتحرم السموم المضرة كما يحرم عليه اتلاف شيء من جسده فصل ومما يحرم الميتة سواء كانت من الحيوان الاهلي او من الحيوان الوحشي وهو ما مات حتف انفه بدون تذكية بالنسبة للأهل او بدون تذكية او جرح للوحشي لانه تقدم لنا ان الوحشي لا يلزم فيه التذكية الا اذا ادرك وقبض عليه وفيه حياة مستقرة اما اذا جرح فيكف الجرح فيه اما ما مات حتف امفه من حيوان انسي اهلي او حيوان وحشي فانه لا يحل سوى ميته البحر كما تقدم وكذلك الدم والمراد بالدم الحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية وعند الذبح وعند النحر هذا حرام ولا يجوز إدخاله مع اللحم ويجب غسله على رأي كثير من العلماء غسل أثره أما الدم المخالط لللحم كالذي يكون في الفخذ مثلا أو دم في الأمعاء أو في الكبد وما حولها وسائر الجسم سوى الدم المسفوح فإنه حلال حتى وإن كان الماء أحمر إذا وضع فيه اللحم من أثر الدم فإنه حلال طاهر فان اضطر الى شيء وتحرم النجاسات كلها يعني كل شيء نجس فانه حرام لانها من الخبائث والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث وكذلك السموم المضره فكل خبيث محرم وكل ضار محرم فهناك شيء ضار وليس بخبيث فانه يحرم كالتراب مثلا يحرم على الانسان ان ياكله لانه يضره وشيء خبيث كالخمر والنجاسات والحشرات هذه حرام لخبثها كما يحرم على الانسان اتلاف شيء من جسده لان جسد الانسان ليس ملكا له فلا يجوز له ان يتصرف فيه تصرفا يضره، فلا يقطع منه يد ولا يقطع منه رجل الا اذا خشي ان ينتقل المرض الذي فيها الى سائر الجسد فانه يستأصل العضو الفاسد لطلب سلامة بقية الاعضاء حسن فان اضطر الى شيء مما حرم عليه ابيح تناوله لقول الله تعالى الا ما اليه فإن اضطر الى شيء مما حرم عليه أبيح له تناوله الميته حرام اضطر الى اكل الميته كان في البر وليس عنده شيء يأكله وإن لم يأكل مات وجد ميته هل يأكلها أم يدعها حتى يجد شيئا أو يموت لا بل يأكل ولا يجوز له أن يهلك نفسه بل يأكل الميته ويرتفع التحريم عنه بإذن الله ويزول الخبث لأنه مضطر فرق بين اثنين احدهما مضطر لأكل الميتة فأكلها فإنها لا تضره بإذن الله لأن الله أحلها له الآخر غير مضطر لأكل الميتة فأكلها فإنها تضره لأن ما حرمه الله جل وعلا فهو محرم لبرده والأصل أنها تضره فإذا اضطر لها ارتفع التحريم وانتفى الخبث الذي كان فيها لقوله جل وعلا بعد ذكر المحرمات إلا ما اضطلتم إليه فهو اضطر لأن يشرب الدم فيشرب اضطر لأن يأكل لحم ميته اضطر بأن يأكل لحم خنزير أو لحم كلب ونحوه فالله أباح له ذلك ولا يموت نعم. وفي قدر ما يباح روايتين إحداهما قدر ما يسد رمقه اختارها الخرقي لأنه يخرج بأكله عن كونه مضطرا فتزول الإباحة بزواله والثانية له الشبع لأنه طعام جاز له سد الرمق منه فجاز له الشبع كالحلال وفي قدر ما يباح من المحرم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله مثلا الإنسان جائع في البرية وليس عنده شيء يأكله وجد ميته إن أكل منها ربع كيلو سدت رمقه وحفظته عن الموت جوعا ولعل الله أن يرزقه طعاما حلال وإن أكل كيلو فهو يشبعه والربع لا يشبعه لكن يسد رمقه هل له أن يأكل من الميتة حتى يشبع أو يأكل بقدر ما يسد الرماق روايتان الأولى تقول يأكل ما يسد رمقه فاذا سد رمقه اصبح غير مضطر ينتظر لعل الله ان يرزقه طعاما حلالا والا فياكل من الميته الروايه الاخرى تقول ياكل حتى يشبع لانه جائع ويخشى عليه من الموت وقد ابيح له أن يأكل القليل فيأكل حتى يشبع روايتان نعم وهل يجب عليه أكل ما يسد رمقه فيه وجهان أحدهما يجب لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم والثاني لا يجب لأنه يجتنب ما حرم عليه وقد, رو وقد روي عن عبد الله بن حذافه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثه ايام فابى ان ياكله وقال لقد احله الله لي ولكن لم اكن لأشمتك بدين الاسلام نعم. وهل يجب على المضطر أن يأكل الحرام ليبقى أم يجوز له أن يمتنع عن أكل الحرام حتى يتيسر له الحلال أو يموت جوعا قولان للعلماء رحمهم الله قول يجب عليه لان ما امامه الا ان ياكل من هذه الميته ويموت. يموت قالوا يجب عليه ان ياكل ولا يموت لان الله جل وعلا قال ولا تقتلوا انفسكم فهو اذا امتنع عن اكل الميته فكانه قتل نفسه القول الاخر انه لا يجب عليه ان ياكل بل اذا اعتصم وامتنع حتى لو مات فلا اثم عليه لانه اجتنب الحرام فان يسر الله له حلالا اكله والا تركه قولان الذين قالوا له ان يمتنع عن الاكل حتى لو مات استدلوا بفعل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع اسيرا بيد الروم فطلب منه ملك الروم أن يسجد له أو أن يستجيب له فيما طلب منه فامتنع رضي الله عنه فمنع عنه الطعام والشراب ثلاثة أيام ووضع عنده لحم خنزير مشوي عندهم هم يعتبرون من الطيبات ويريدوا منه أن تشتاق نفسه إلى هذا ليأكله وخمر مزج معه الماء لأن الخمر وحده يعطش فمزجوا معه ماء لعله يشرب فابى رضي الله عنه ان ياكل من لحم الخنزير وأن يشرب من الماء الذي مزج بالخمر وملك الروم جعل عليه مراقبين ينظرون ماذا يصنع فاعتصم بالله رضي الله عنه وارضاه وامتنا فقال له ملك الروم في ذلك فقال لقد أحله الله لي عنده فقه رضي الله عنه وأرضاه فقيه لقد أحله الله لي هو حلال لي لكن ما أردت أن أأكل لشمتك بدين الإسلام تفرح علي كأنه قال تفرح علي إذا أكلت من طعامكم الذي هو حرام علي فأنا ما أريدك أن تسر باني أكلت الحرام حتى لو ميت والظاهر والله أعلم أن في الحالين فرق فإن كان الرجل في البرية ولم يكن الأمر على سبيل الامتحان والاختبار فالاولى له أن يأكل لأن الله أحله له وطيبه له وإن كان خبيثا فالله طيبه يطيبه له ما دام مضطرا إليه فيأكل وأما إذا كان بأيدي الأعداء يتشمتون به ويفرحون عليه فالأولى له والله أعلم أن يعتصم بالله كما فعل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأن جاه الله جل وعلا وسلمه فلم يفرح الأعداء عليه ومن اضطر الى طعام من ليس به مثل ضروريته لزمه بذله له لان في منعه منه اعانه على قتله وان بذله بثمن مثله لم, يق لم يقدر على ثمنه لزمه اخذه ولم تحل له الميتة لانه